قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سذو ومن خلفهم سذو فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن أم لم تنذرهم لا يؤمنون لِكُرَ وَخَنس الَّحْمانَ بِ غَيبِ فَبَِّرُوا بِمَوفَِة وَأَجرٍ كَرم إِ نَحنُ نُح المَوتَ مَا قَدَّموا وَآخَرَهُم وَكُل شيءَيٍْ أَحصَنَهُ فِي إمام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 أَمَن لَّمْ مِن شَيْءٍ إن أَنتُم إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بكم لإلا انكم ولا يمسنكم بنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل اته قوم مسلفون وجاء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 أأتخذ مِن دونه آلِهَةً إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني سفاعتهم سيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء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 وَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبَلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ نَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ جَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا من ما تُبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَفْسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةُ الْلَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْلِمِ الْهَـ وذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا جميتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شئنا نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم يقدرون ورحمة منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَفِكُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ أَنُطَعِمُ مَنْ لَهُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من هذا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 تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة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 تَعْدُونَ اسْلُوها الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا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 أَمَ عَلَّمْنَاهُ السِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ وطلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم